بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيتم ما سيدخلون في دين الله أسواجا فسبح بحمد ربك والتغفر إما сидеть න كان ta